فأدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعيا فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء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 للكبرة يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزة الجحيم لمن يرى فأنا من طغى وأثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى.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 أخشىها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.